وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وما ادراك ما ليلة من شهر وما ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من شهر وما أدراك ما ليلة القدر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 من ألف شهر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وما أدراك ما ليلة القدر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 الف شهر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر وما ادراك ما ليله القدر القدر